يا مرحبا وشوق وصنا حائي وهامل الغلافي خا في تلقائي اشتقت من باب حب ولحفه وشوق نابع من جميع ارجائي حب اشتكن صدري وانا فالحنبه وقلبي على دين المو الفارق نايل لعاد تطرين الموادع لنفس انت الدواء اللي يعالج داي بغيبتك شوفي مظاهر حزني بانت علي بنبرتي ويحائي الحزن صدري ذبحني شايفه وحزني ما يفاح به كود اعدائي أكيد ماني ملتبت في غيرش وطير حبش حايمة فجوائي خيان تيلش بالمحبة صعبة لأن الوفاء خصلت أصل فضائي ما بيشوف الدمع ما لعينش وانتي عذابي واسمعي يا رائي ادمع عينش يا غرامي صعبة والدمع ما ينزل كبا عشوائي قد قالها ضيدان ضمن شعاره وأنا برددها بحسب القائد إن لمن قوم يعز عليهم قتل الرعاة ودمعة الحسنة اللهم صحيح الله صح الله.